اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك أولاً كنا نتواصل مع أقربائنا بالرسائل في الماضي ثانياً كنا نشتري ظروفاً جميلة وطوابع متنوعة ثالثاً البريد الإلكتروني هو نوع من أنواع التواصل في الإنترنت رابعاً كان جدي يكتب الرسالة إلى أقربائه